بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنبروا معرضون قل أرأيكم ما تدعون من دون الله أروني, أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شفق في السماوات إيشوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صابتين ومن أضل من يدعو ينجر لله من لا يستجيب له إلى يوم الزيانة وهم, وهم من دعاء يغافلون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ تَمَسَّكَ بِكَ فَاتَّبِعْهُ حَتَّىٰ يُصِيبَ مِنكُم مَّوْعِظَةٌ أَوْ يُصِرَّ عَلَىٰ غَيِّهِ وَاعْلَمُوا قل إِنَّمَا أَعْلَمُ فلا عِندَ لي من الله شيئا هو أعلم بما أُوحِيَ فيه إِنْ أَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ قُلْ مَن يَمْلِكُ الْغَيْبَ إِنْ أَرَادَ أَن يُظْهِرَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَمَن يَشْفَعَ لَهُ إن أَجْدَعُ إِلَّا مَنْ عَاد إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَآمَنَ وَاسْتَغَفَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَصَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّهُم مِّمَّا سَبَقُوا إِلَيْهِ وَإِذًا لَّيَهْتَدُوا بِهِ فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ ظُلْمًا وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ وَهَذَا كِتَابٌ مُفَصَّلٌ لَّنَا نُصَدِّقُ بِهِ الْأَزَلِيَّ وَيُنذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ قَالُوا بُورِكَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ووضعنا الإنسان جوار بين إحسانا حملته أم طبها ووضعه طبها وحمله وتصاله ثلاث شهور حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة فان قال ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا صفا وأصلح لي في دنيتي إني تبت إليك وأمني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سجئاتهم في أصحاب الجنة وعز الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدين أفقرنكما أتعدانني أن أخرجوا تَارِجَانِينِ أَنْ يُخْرَجَ وَقَدْ قَلَمَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلُ وَمَا يَسْتَغِيثُ إِلَّا وَمَا يَسْتَغِيثُ إِلَّا وَإِلَكَ مِنْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقًّا فَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِنَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُلَا يَتَنَادُونَ حَقَّاً مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ وَمَن أُدْخِلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ فِيهِ أَمَنِ قُدْخِلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَاصِرِينَ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يذلمون ويوم يعرض الذين ذكروا على النار أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعكم ربها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَشْفَافِ وَقَدْ طَالَ نُذُرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْهُ قَوْلُ وَقَالُوا إِنَّ النُّذُرَ إِلَى يَدَيْهِ وَمِنْ خَزَنِهِ أَلَّا تَعبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي إِغْرَاقٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَذِئْتَنَا بِسَافِكٍ مَا عَنَآهَتِنَا فأسنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند إن الله وأبلغكم ما أغسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون لَمَّا نَرَوْهُ وَاضِحًا مُسْتَقْبِلَ وُجُوهِكُمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مِنْ صِرْنَا بَلْ هُوَ مُسْتَعْجَلَتُهُ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى مَا سَأَلْتُهُمْ كَذَلِكَ نجد القوم المدرمين قَوْمًا مُدْرِينَ وَلَقَدْ مَتَّنَّا فِي نَارٍ لَّكِنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَسْكَنَهُ فما أغنى عنهم سنعهم ولا أبصارهم ولا أكدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا, وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولقد أهلتنا ما حولكم من الكرى وطرقنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نفرهم الذين استخدوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إسهم وما كانوا يسرون وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَصْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَوَسِتُوا فَلَمَّا خَزِيَ وَلَوْ أَنَّا قَوْمٍ مُدِينٍ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 يا قوم من لا يدعو الله واملوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويهدكم من عذاب الاله ومن لا يجد داعيا الله فليس بمعجب في الاض وليس له من دونهم اولياء أَلا إِنَّكَ فِي ظُلُمَاتٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ لَطَاوِدٌ لَّقَادِرٌ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاطبتك مع صبره للعزل من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلار فهل يهلف إلا القوم الخاسقون